ونفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ورزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وانطاراد عنا اللهم نصلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من كل ذا وربي اغفر ورحم واتخفر رحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وسحب تيما سبحان ربك رب العزيزة المعزفون السلام على المصر والحمد لله بالعالمين أعود بالله الصمع العالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فهو المهتد ومن الضل فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سليما كثيرا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 فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استضلت احت شجرة ثم راحا وتركها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتن كقطعا للمظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عدمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا عدمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تاركت أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن الحمد رب سبحانه وتعالى حمد أن يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه سنة عاملة كانت نتعومة دي سنت رب العالمين يسبغفنا النعم الظاهرة وباطنة وعظم نعمة في الوجود لحال تلك هذه سمارة وذن نعمة نحن في آه يعني أقدس مكان فوق الأرض في بيت الله سبحانه وتعالى رب العالمين سبت الدارين وغرس ويؤتي على الأرض المساجد وعمارها زواري وحق على المزور أن يكرم زائره يمالك رشين في ضيفة الرحمن رب العالمين يسخلنا ملائكة نورانيين لا يعصونا الله ما أمرهم ويفعلونا ما يمرون ننس رحمنا نغفرنا نضلبنا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم ما دومنا في مصال اللهنا ما لم نحدث وكذلك في مجلس من مجارس الذكر هذا المجلس من ميرات النبي صلى الله عليه وسلم ويندل ويرات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء لم يورتوا لا دينار ولا دئهم ولكن ورتوا حلق العلم وحلق الذكر جند الأنبياء جند حلق العلم حلق الذكر رب العالمي سبحانه وتعالى كرمان بهذا النعم أن نحمد ربنا شكرا ربغني يكمل إن شاء الله وكذلك حتى نستفيد من هذا الخلق نجلس بالافتقاء نجلس بالاحتياج أن نقيم نحن مفتقرين إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين احتياج يحت... النغ... السكن ضروري أن ابنة الدرد رب العالمنا نحفظ من الحر ونحفظ من البر. من البرد ولكن احتياج النغ يعني وايرد وجار نستكن احتياج النغ لا معاش وجار وويرد. احتياجنا للهواء وشارومان احتياجنا للهواء وشارومان لاحتياجنا للدين وشار للهواء بته يسواد الدين غارنا للهواء غارنا غمان غارلت الدالين غارنا القصور غارنغزين غنغرياد من المغرب غير عاد راس المال هو الدين الدين هو معرفة الله سبحانه وتعالى فالحمد لله ثم الحمد لله لكن هذا يبسل من نحمد رب العالمين ونعتز بديننا شرف لنا نشكر الله ليلة نهار على هذا الدين نبي من الانبياء مر على يمرأة تبكي على قبر الله يظنك توسطر سجنونين في الأزمين يعني التونة عشر ألف, ألف سنة و ألف و عام فايس واسخفف الهمس الناس لداو وحده الناس بتهمت الناس على بنت تموت هي عمرها 300 عام كان ولادهم يعيشوا 300 عام شنو اصغر امه يا ام محمد صالح صغيره 70 80 الا دور خلي بلا صرخوك با تي لا مؤمن روح تصهي خلاص ربي يشفي فانا سبكي على بنت يعني تموتين في عمري هات 300 سنة لكي سيخفف الهمس ان سيأتي قوم من بعدك يعيشون الستين والسبعين وهمهم الدنيا والمال بدأس ان الناس لو عشتوا في زمانهم لجعلت عمري ركع لله تحت سجر ركع لله الكريم المنعم الحافظ الرازق ها الرحمن الرحيم من رب العالمين يقل شانق ينعم غفنق نعصى يرسقانق انتسبات يحفظانق ليلة نهار يكلاؤنا بالليل والنهار رب العالمين يكون لديك بدل حفاث طرفة عين انظر الله كل حياتنا صفوس وحيات جميع الناس نبضت قلوبنا بيده سبحانه وتعالى انفاسونا بيده سبحانه وتعالى ارزاقونا بيده سبحانه وتعالى أولادنا بيد الله سبحانه وتعالى مصيرنا بيد الله سبحانه وتعالى نومنا بيد الله سبحانه وتعالى استيخ بيد الله سبحانه وتعالى هذا الليل والنهار بيد الله سبحانه وتعالى الحر البرد بيد الله سبحانه وتعالى ضحك بيد الله سبحانه وتعالى البكاء بيد الله سبحانه وتعالى الهم والحزن بيد الله سبحانه وتعالى الفرح واليُسر بيد الله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى هو المالک وما سواه مملوك وما سواه مرزوق وما سواه مخلوق وما سواه ضعيف وما سواه محترح وما سواه يموت وحده الحي الذي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذجاري والإكرار فواحد اقل التجركون اقل السلاي يقنس وطا يقن يتعزى يقن الدلة يقن يتقرب يقن تباهد عند ربي سبحانه وتعالى فكيفنا نتعرف على خالقهنا نتعرف حتى ما يبقى في قلوبنا التعلق إلا بالله هذا الشرق التعلق ولو يوز زيت ونخلع السيس يوز المعرفية ونخلع يوز القراد ونخلع يوز الزين ونخلع ها؟ يوز الشهد ما شاء الله ونخلع نخلع ماليا نخلع ربي سبحانه وتعالى جما كيف هذ هذه عادي قال ربي ربي يشفاته ولو لا قنغرس نعطي مثلا بعض الناس مرضى رباتني شفى تظلن تصن تصن الا ماشي ظلا يركع يس ستوكس باراليزيا بلا ولكن قلبه خاشع قلبه مع الله ربي قبلت وجرب لك اللي ما منا الورثو جميع رباني فهم فالله يريد منا قلوبنا يغسلون نغد هذا المعاس ويبتغي أن نشين لك نغدان بسخلون نغلين هذا لأن الله تعالى من داره قلب هذا الإنسان رب يغزر دولون يدلتها عكايت نلبة تبلن رب يتشعلى سابه أقول فكيف رب أغد يصلح ليقين نصر بالعالمين نصر من قلوبنا جميع التعلق بأي شيء نمشي في هذه الدنيا نمشي في هذه الأسباب ولكن نتعلق بهذه الأسباب لا تعلق بهذه الأشياء نتعلق برب الأسباب فرب العالم سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يبين نغض القدرس كيف رب العالمين يربى الأنبياس ليقينوا أي نبي باش كد يزن تدي القومس في الدعوة أعصى ربا ليقينوا ولس هذه عادة ولس تتوضوض فيه إلا الله جميع الأنبياء نعزم كحاية الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام سيجروا القومس باش كتحركاً كل شيء ضدّس النمروض ضدّس عظر ضدّس ممّاس ضدّس القوم ضدّس يقل معه عن ذربي واحد معه هو الله سبحانه وتعالى لأنه وانت ماني وانت تحرك فولجك المفاوضة النغوال والنغايوة التنازل يقصد ديني انه خلاص انبعاد الدين وانتنشبه صفاوت ولكن كان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى يسن من رب الحياة والله من رب الممات والله. من رب النمروذ هو الله رب من رب إبراهيم هو الله من رب النار هو الله مدام ربي أتوكر على الله في طريقه للنار رب العالم يزنز ملائكة ملائكة قبل من الله نريد نصرة عبدي كإبراهيم خليل كإبراهيم الناس فضله بنت يقبلهم فضله فأتى له الملك الموكل بالأمطاع يا إبراهيم أمر يضرق أتفقت فوته وش اما لك فلا يتزمع لك الموكر بالرياح امر يا باك تفاوتوا التزنوا لنمرون وش حقا اما لك فلا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وتوكل على الحي الذي لا يموت اقن اقني نجام عن رب العالمين غير يقصبي سميع قريب بصير عظيم قادر مقتدر لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العظيم معنا ربي معنا كلش معنا القوة معنا الحفاظة معنا الرزق معنا الهناء معنا كلش لش معنا ربيش معنا ورحية انو قد اهل رب العالمين يجبت غفنه عندود الهمز علوه يجلس الملق يقلس نسجد يقلس نتكر يقلس نتدعوة يقلس نجرى بي بي سيتي يقلس نتركرة يقلس نقش يقلس نحلل يقلس ربي يقلس نتكر يوميا مايلك أنا ضخ أخدام تحنوت التل بريت طيارات فرنساة زائرة غرداية العرث المعتم مايلك أنا الله ربي مايلك ربي عني يخس ربي عني شر مايلك عني ابونا ملي كنا لكري حي وداني كم من شخص الله يبارك ولو انا دف دف, دف دف ليك الطاقه الكهرباء ليك الطاقه الغاز ليك الطاقه الكربين ليك الطاقه وال من يوم ما نولن الزوره ولونو دريال للمعرفيات دمعنا يا ربي لو جو للطاقه زيد كل ما بالنعم بالعالمين أن نستغفر أنتوا باربي لا إله إلا الكلال المعداء النطق الليسان البصر السماع الفكر آه، المشي البطش كم كم الذوق يعني الشم نعم اللهم لك الحمد والشكر ربنا لا تواخدنا ربنا لا تواخدنا آه. إن نسينا واختعنا ربنا حسب ربا دعفوها في النشاء الله فكذا نشتعد, نشتعد على هذا اليقين فالسيد أبري الله عليه السلام عندما يسوف الدول وخاتي سلسس خاتي معلومات خاتي حروف خاتي ضحفات يقين من القلب المطالع على القلب يغزري فقط سولس فالله رب العالمين رب العزاء دول جلو الإكرام القاذي المقتدر يأمر النار بنفسه يا سبحانه وتعالى أن يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم النار الذي تحرق عاش فيها إبراهيم في جنة يصطلع هذا هذا ما يقول النبيوي كونجيبيي عن إبراهيم عليه السلام قال النبيي الدعوة وضحى أتمتنت يقول النبي يصطلع تفاوت انتهى الجنة رب النار الناس قالوا بردا وسلاما على ابراهيم وحدث مع الطيور مع النمرود مع كل شيء إلا يقنجز لبرد السلام للحياة ضحطت إبراهيم عليه السلام فعاش فيها أيام ليس يوم ليس يومين قيلها أربعين يوم ثم خالجا يمشي على رجلي لا إله إلا الله قدس الله هذا قرآن قرآن ربي تبيع أسمعي العباد والخلعات في الأشياء الأسباب عندما تجوا ربي يبتلوا وامتحان بس ليس يصن الضمان الضمان يوفزنا ربي بتاع ارشريال والخلاريا تشاو ريال خاطيضه من 12 السيسل ممكن تعاشط ممكن اش ورت نتلهم ممكن يوصج دقن دقن قاطرز جرتنس لا شضمان تيودك الشهادات تخدم تخدم بالله وعادم شضمان تيود البيرميسو قسطوقت بالله وعادم لا شضمان ترمز تتحل وتتربح تربح بالله وعادم يا بشرا اللي يكون في خدمتي اي ينفع اتوجه الله سبحانه وتعالى اتوجه بقلبي اينما اكون يا ربي ولا اتعثر باش اكشرني باش تيسواي الجنوس وتوقع في في كفر وتوقع في جزع والياسه والاضطرابه والحمقه والمرض هذول اللي ولاو ولكن في قلبي الله فهكذا مع جميع الانبياء آه. سيدنا موسى عليه السلام ربك يسسنا في الواد الناس وما تلك بيمينك يا موسى همير بوليس بالتغلط عن استغلطنا ليتربى يا سماو الليقين ولس ليس انتدي فرعون ليس انتدي بني إسرائيل ليس انتدي القباط سنة موسى عليه السلامي بنزل منفع هي عصائها توقع وعليها وشبعها على غلمي ولي فيها مهرب أخرى ربنا سلقيها لعها فإذا هي حية تسعى تسعها تضرب الغبره طلع يرمشيس اتوجيت الله سبحانه وتعالى اخذها من فمها وسيارتها العصا عادني موسى عليه السلام وترني ربي قادر وترني ختي تغري التغريت الله قادر درت دبناد مكا دير تشاديه دير ماشي خص سبحانه وتعالى القادر المقتدر ربي قادر فبدأ اليقين التالي باش كد يزن تدي يقني ويتأتر ان فرعون لا, لا يفعل شي فرعون محتاج لله سبحانه تعالى ها كل شي محتاج لله سبحانه تعالى والله سبحانه تعالى بيده الفعل والأمر وما سواه كله مفعل به هكذا الله سبحانه ربه هذا اليقين في قلب موسى عليه السلام لا يرضى في شط البحر البحر أمامه وفرعون أوراءه إمار بني إسرائيل اتبع الشرمد القاللين إمانهم فطري يقول أنه لا ينس الإيماني و لا ينس سيغز الله بحر السيد نس لعدوز فرنس ناسين ماذا لا مدركون هرتنا فيها موسى ذلك يكون نشرط هذا في العندا موسى عليه السلام كان في قلبه قيمة الإيمان قيمة اليقين كلا إن ربي سيهديني ربي يتخيب ربي أبدا يخيب لكن كيف الله أعلم كالسوة الجبل ربي ربنا ليس ونستعمل مخنغة يغلب مع ربي سبحانه وتعالى نمتة الأمر ونمشي الله ينصر هنا كيفا ميمي مي هامي سمامي شاش باكمبرا وعندما تفهمت سمامي ملمي وعندما تحوزها تفهمت ربي يصم فموسى عليه السلام لني تغريدته يكتفت الفساء هيا انضربها ترجع على فرعون وتاكله انتهنوا منه لا وليس لا يستجم الأمر ربي نخططه وقال دق الأمر نحصلوا السنين ربي عساكا البحر و ثان يوتان, يوتان يصبع دابريت طغوبرس كل شيء يكون نقدا امل بدل في البحر الاحمر من شك سط لا بي لا بلديه لا بروغرام لا تخطيط لا كاميرا باش نخدموا كيلومتر تاع زفت تاع قودرو واذا من تمهبيل واذا من بجيات واذا من, واش من حوال. أنا شاب. أنا شاب الله يرى من جالسات احوال اي شاب اي شاب بشكل ديسة الله سبحانه تعالى في البحر كون في يكون طارق يابسن لموسى وللتبع موسى الغوبر دخلنا غيابسن همنا يابسن خاطر نوعور نتفلسف كوننا طارق في البحر اني ايه ناشي الجز تغريين الجز للوح الجز الفلوقات يابسن جرد تبال غبرة شين بوشن أدى سامان عم باش كدي نشف تلخت داني يكون يا باسل. والمواقف ما وشتج آمان بدن دامان دكفو سمارو دامان لا إله إله الله فالله نجى موسى عليه السلام ونجى الذي انتبعه موسى عليه السلام وجعله ضمار وهلاك ونار لفرعون وجنوده ربانو شريقين سربي فكذلك نشعر في الزمان محتاجنا هذا الإيمان آه محتاجنا هذا اليقين لأن في هذا الزمان ضعف اليقين ولا أنه صرف ربي ولا أنه كانت تسدوني تكرر الأسباب آه. أي حالة في الصرافة الدراء لا نذكر الله نذكر الأسباب يقول يجو ريالة أخويا خدام يقول يجو ريالة ثنيان يقول يضربك يعزم يا أخويا. يعزم تجي لي كرسي دبلوم سيبلومونتال وليعزم بوريكو وليعزم نعم ولي ها تخويا او شونتاي يعني صورس وجس ربي يراح يا خويا لا يا خويا فرنسا اموني هي الجلوكوز هاك سي دفيتاز اخويا التبل يموت لكلا شي وقتاش راه لكلا داك عمرك لا ها ديابيتك ما مالا زقت اريد جلمار بوشير شيخ ربي الجوعاني وفقي اليوم الدين ونتغير فقره ونحصد الغنيه ربي غنهزه رب انا ربي كيسلب اللي كلوش تيش المال ديكس مش اسلمال الفقير دالبوس يجدال بوس يسرق له شو شر يلد يفس يشد البوس دير اسوش المال جنات ان شاء الله حتى يختسب الفقر الني يصبر يطيح ربي الفقر الني ربي فقرني ربي جوامني ربي جو ها وكذا كما صحه تعالى صحيح وسقيم ها تربي ولكن ربا غنوش ننسب الاشياء الى الله سبحانه وتعالى ها قال ربي رزقت ربي سوا تربي تفصل كل شيء نذكر فيه الله سبحانه وتعالى حتى يعمل الله في قلوبنا أه. حتى يكون تعلقنا بالله سبحانه وتعالى ليس بالاشياء ربي امني قاولي في قلوبنا فجميع الانبياء على تسليمه رب العالمين وزنت باش كتشتهدوا سلاون العباد ميدان الانبياء وقلوب الناس واش هذا السفغ فسد قين الشرك الخرافات التقاليد الفاسده من قلوب اقوامهم والوجهه من الله سبحانه وتعالى ماشي انا الصحابه ضوام الناس يري بربر بن عامر نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة ربه العباد ومن شغل الأديان الى عد الإسلام ومن ضيق الدنيا الى ساعة الآخرة فأول عمل هو تصحيح اليقين الزر بذلك انه صحيح أدسل العبادات خلاص من الصعب العالمين هو الفعال انت كل شوفوا سس. هو الفعال سبحانه وتعالى أغنيسها للتاحث التزل التزل وما ديس أطلبها صار ديس أولا وحد يديس كل سبحانه بالله لا يقول لاش بلادمه اليوم بلا رب العالمين يتسلأ يا سلامعاس يغزرت يكلله يحفظه لمن سيدعرف فهذا العبادة سيواصلنا دعا صموا النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يزنته در يجتهد على الصحابة ينتفاصوا له ونسن لأن الصحابة كان نبي اسمه يفريغونا ويمليئونا يفريغونا ويمليئونا تعلمنا الإيمان قبل أن تعلم القرآن ولما تعلم القرآن يزدنا به إيمانا يا ما ولا ونس هذا الطفل لا انتيري من ربي تاع مرت جاي رب العالمين جيت الخليفه الصح في الارض بعد اعوذ بالله من الشياطين ويقال ربك يا ملكه النجار في الارض خليفه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ان يعلم ما لا تعلم شين بضر في امانه في الزمان ها اعوذ نقدس تبغص باش نقدس الله القدس كل شيء القدس ولكن في زمن الصحابة ذولانهم بإيمانهم عند الوراء لستقامة نسم رب العالمي خلاص لكونوا في خدمتهم خاطئة البيان عصومين صحابة لحالة نسم قبل الإسلام حالة يتاهى لشكحة الإطماء هذا يستعمل قوريش يطفون حول بيت الله الحرام عرات حفات يأكلوا الخافيس الحوال يوزو على بعضهم البعض يدون يدون وي بناتهم ولكن عندما الله بعث فيهم السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم يا ده حفص يصبرتم باتي مسخر نسيس باتت الظلمن ا يغرس ابو محمد صلى الله عليه وسلم يوت فاطمه الزهراء سيدات نساء الجنه يوت سبقه يشوف ازي دمس مزوز مناي وسبحان الله الرين غفختني أبا سوفيان يرؤيه في تسبق نانا الدفاع النية هذا أربي أبا سوفيان آه. أبا سوفيان رئيس قوريش يدي والد راضي يالله عنه ماذا؟ السبب هي يصبر يجب أن جهل وثقر أبا جهل. قال سبيل حكم تزورته جان 13 مرة في اليوم القوسي زورت في ليلة سمق لماذا قال صمت أعضوا سلس لماذا تريدوا بيبليك؟ لماذا في زمان يمتق الحلاء أحوال اللوظن لم يعيش ناشي التق لم يعيش ممدوش والصحابة في زمان فتوحات في زمان عمر رضي الله عنه اه الناس القنوة يعيش على الهام وتشغل مضو تدرتنهم قضوش عنت الزيت الناس لو كانت عندها زيت لأكلناه لماذا باش كبتنش كيف باش كان يشغل بضو اه الدنيا مبادخة الدنيا زردة زردة سمردودين اليهورتس اليهورتس المغلوقة اسم مغل يا اودي هذه اضغاغن توربا نجاج نوعديس الصحابة قلت اضغاغن اضغاغن نشي لازا اضغاغن توربا نجاج سالهرقمت لماذا يقول الزمن لذي قصدت الهرقمت مدوزية الزمن سبتارات اسكمان تشقاني عدس اسكمان المصرانة المصرانة اضغاغن اسماني ماذا؟ سوهرقم المعدة بتوده ربانيوشاني انش خدنا نعيبت النقل لأنه بيته المعدة الشيخ نشره سنة تونسيوز حماته كل السن كل أن أن ما قلوه أنه المعدة فكان يزوره أبا جالد زورته جدل طحش. في هذه الليلة إلا أنت صمت زورته إلا أبا جالبالس إلا أبا الحاكم إنه ونير يسيد الساعة من الليل والتير ريغ والتير ريغ سمنا يطلبسه جدل يرزم تاورد وجد محمد وصل فتسين الرسول كيف <تصفيق> كشي قوت كشي ما حق محمد صلى الله عليه وسلم ولا لقاء الله ما لا عيش إلا عيشه الآخرة الله يعني فهم الهمسي قن محمد صلى الله عليه وسلم الهمس يا ربي جميع أمتي ادخل شندها خاطر رأى بأمي عينيه رأى الحقيقة يساوى الميدان أنه يريده أنا قنحد يسد ماروس وملاقان نصبر ريان اللهم تعافينا يخزر يقلوا نسبعة مترات لا يسد ابتأتي دي غوية لا يويتن وين اللي راش دي سفر اذا قلت ما طوطي قاعده قلب البورصه وتطبوه ماذا زوال الجلسياست زوال التاس زوال يدوش زاد رديوا الطابوه رايت شونه انا بديو يتزقوا ميدوت فهما بتوا حم اولتي ميرسيده اول اول علكم على الثمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسول يدعو مد انا بدي اتونسو جهنم اتونسو القبر اه تنسون لك رمونكر اتبالها تبالك تطفى وتعبيه تضرب العالم اهلك تطفى وتفيد الاسلام سوى سوى رقتوه اهلك ربي تخفض غفز تذهب نفسك عليهم حصارات والاستمالات هداية تخاطفه الساج الهداية فوسنا ببي ايش يبلغ ايش يدعوه اما ربي يهدع ربي وغني كلف الهداية وغني كلف النتيجة يكلفها للتبليغ نشينان بلغ والهداية بيدي من؟ بيدي الله إن شاء الله يحاصب ربي هامل تبلغت هامل تنصيحات هامل تسود المساعج هامل تسود المساعج هامل تعروات و هامل كل عندما يهدى تربوتي يهدي خاطد اخدامك اهدى دفوسنا ربي بعد الجهد ربي يهدى فاذا شاهد سين سين نايمارو الناس نبي عسلم محمد صلى الله عليه وسلم شاهد شاهد الحق شاهد برك الشاهد الغفظ يوم القيامة يرتبك يمارو يرتبك القلاف زائد دكتاتس في ديز الناس, جهد. الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا الى ربي يصل منطق الله الناس يتغاط المعزه انطقي بالشهادات ان اشهد ان الله <تصفيق> تتكلم بالعربيه الفصحى لا اله الا الله سيوسرم باشا يرتبكوا الناس حتى العنزه سهرتها يا محمد رب العالمين يختم على ولس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم قشوا رباه نحفظ ها فلي تاثر فكذا النفس اجتهد فكذلك في هذا الزمان غنفكروا شي دي بعضانا كل واحد السجنه اللي يشاز دي كروم خاط كرون خاط من كوا واش من دوره اسيدي وش... سوتو سوتو هذا رمضان ناتشي مار سيجب أن تسأل حق الوالدين يقول نغات يمارو سيجب أن تسأل حق السنة سيجب أن يمارو سيجب أن ترغلي على الناتنا يمارو يعقنه فمه يتسكر كان يهضر يتسكر ماذا يقول كان يكتب صحيح باراليزي يمخضو مخضاء أسيح بدأ دي برونشة الروح دي برونشة يماشي اسمتك أنا عاش العاش بأمر الله الله الروح الروح من أمري ربي ساعة غزرق يا أخويا غزرق غزرق غزرق لا تتبيض لا تتغذر ويوحي أنني ربي يسنانك ربي يستوضعنك ربي يوفق لك لموت الروح جودة هامدة موجود العين لا ترى موجود الرجل لا يمشي موجود اليد لا يبطش موجود اللسان لا يتكلم هامي يفعل من ربي السيسم يعني اذا بغلو شو تقوى الروحه كي مشاك انتجها البلاوات النمعاش للمادة لهذا الجسد اسكم انتستيكات من لش اللي الجسد الحب الناس شباب يحطي الصحة يزواني روت بيع الحب الدابرق المغزر يتوني قاعد جيمانتي يا خيلا احوال بص عبا التولى وانا يكرك البغض الكراهية العدواء حب الدنيا رب اذا شوف اتفاق الدوايه وباتشنت اه ربي غادي نتفوا داو لنا ان شاء الله فانشتا هاد مادام كاع نضر فرصه فرصه كاع نضر لان في هاد اليوم في هاد اللحظه بالذات كملنا في عدد الموتى كملنا اصبحو في عدد المرضى كملنا اصبحو في عدد القتال ملي ملي حفظنا غير يبقى قرب باستغفرنا الله نشكر الله لله نه واخا ذلك ربي الفكر في اولادنا داك مسؤولين يا كحرس بسي تلفزيون بجهاء أقل بسي طروات أصبح بسيبعة طروات ثم طروات تفقد طروات توضع طروات نعم رب العالم الناب على هذا مش راجل. يا أيها الذين أمنقوا أنفسكم وأهلكم نارا وفي آية وأمرها واستبع عليها لأن سنكون رزقا نحن ننزقك والعاقبة للتقوى بين الفكر بين الباب الذي تفتدر في السلام عليكم ورحمة الله اسيرى الشرس يعني انا عزم تكشف�� المقران هي ان Rome yacht ahadith University صلى الله عليه وسلم هي ان ان lazım تتقدس عن الصحابه عن الجن النبي صلى الله عليه الصحابه ينا اصحابك النجوم بأيهم اقتديتهم اهتديتهم نجوم ربي جاس ان تجثب فتة الفيزر والسابقون الاولون من المهاجين المعنصار والذيين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورادوا احنا يجيب فيزا تعدوبي يتنفق يجرانا اندها فرنسا ايه الوشي ماتة من الغباة من الغباة الله عزقنا من الغباة من سيردوس انا اتدبر احبيبي اتدبر جوار محمص اتدبر المحشر اسنان عدد في صعيد واحد من ابونا ادم عليه السلام الى اخر انسان منشني من منشني برشانن منشني زقاغن منشني وراغن منش المولوك منش من الأمام منش منش كفاة منش نمسل من الرعاة دي سعيد الوحيد لا تدلاط لا البرسولاي لا الدل لا الكاف لا كليماتيزور لا والو لا رواحة نرعان السجوم الفصل ربي لا يقل الافوكا لك القاضي لا المعرفيات لا الموبيل ايه الجن؟ قاعدة فصل ربي كل شيء ترشيجي كل شيء يقود كل شيء فالأمم جاتين على ركابهم نعم نفض نعم باتدين أربي أربعون وكان غاير العباد أربي في نجال واسلي قليل آه. جميع الأمم ماتزوانت لأبونا آدم يا أبونا آدم اسأل لنا طبعنا ربي يشرح في الحساب أبونا آدم دي نفسي نفسه وكذلك ما هو مع ربي شغل هو مع ربي ماشي نقال اصْوَي مالي عليه السلام اول العزم من الرسل اه عمر الرسول الى الارض الذين نفسي نفسي غير ود مع ربي في كسوله وهكذا موسى عليه السلام كلمه الله روح الله اسماعيل عليه السلام الى ان ياتوا الى محمد خليل حبيب الله اه امام الانبياء صلى الله عليه وسلم. ربي يقراط معايا يسمس شهادوا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يغسيت ربي انا نجي نخص محمده ربي يجر في حديث خدوسي بغزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لو سلكوا لي كل طريق واستفتحوا لي كل باب ما فتحت لهم حتى يتخلفك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما أنت سنبت محمد صلى الله عليه وسلم فالأمم يا رسول الله يا حبيب الله يدعى الله شاف الحساب يقول الرسول الله أنا لها أنا لها يستجز طويلة الله يفتح له من محامده هذا يطلب ربي أسيني ربي العالمي يرفع رأسك يسأل تعطاه يشفع تشفعه صلى الله عليه وسلم آه. أول ما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي بيت لأمتي بيت لأمتي من النور. إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقبض منباره بجنب السيرات يغزل الأم تستس أقب تستس يقال اللهم سلم اللهم سلم السيرات يسروا فوق النار تلتلاف سنة صعود تلتلاف سنة استواء تلتلاف سنة نزول ولكن الذي كان في الدنيا مؤمن وانه يتغذر في الإيمان وانه يزدام الليل في الأعمال آه طاعت الله بر الوالدين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عمارة المسجد كلام يعني الخير رب يسوشقن النور من السيارات جهنم الساعد منه السين يسرع يا مؤمن كاذا نوره كان يتلعونه نور خاتر صني الغاز خاتر الضوء من الأعمال الصالحة يعطينا نفكر بسطر ونق أنا بالسلام نلقي مع تر ونق السطر ونقص نقص نقص نقص يا ذا موعدنا إلى كل حدنة هذا البرنامج هذا البرنامج يهود ونصارى أغلق سلمانس ربي يقول أنه ملعون يقول أنه مغضوب يقلش يغضب غفص تغذر دي مرهة السافرة اللي عنا تنزل عليك ملعون و المرهة ترى الرجل و المحاره يمس ملعونة في سمان النبي صلوص المسارية كم شيء فيها, فيها, فيها ناقة تتلمت تتلمت تستمع ناقة تلعن تنصلها إلى للك النبي صلوص المنزل تشمع القشد تشوها ملعونة ولا تشوها فيديسيا الناقت تتلعن عن زاكت محمد صلوص الله فكيف يقل حدد عدد ملعون سربي أثماني أثماني لماذا لا تغزر الحرام أثماني عن النور أقول لي مكر الله الله يُعطى لي عاصل ما تطاوين شوداين والله ما ادي النور وجدت الخجوة تزالت أبدا كل شي ضابة لها كل شي ضابة لها ربي يخصصفاء يخصص الاستقامة يخصص الوارع دي كلش فمن كان يرجو لقاء ربه أربعه سيثن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عن مان رزهو الجنات ازهو الجنات و ايه الدنيا الدنيا ادلقى دف دف دف بخن بجنة بيت السيوي جدي السيغن جائل تبعصع سيبا السيسوناه عشوش الموسيخت هفى دخدر لا يكره الجسن الدفني ادي خدر ايه ادي تصند بيت رب أغنوش زهو الجنات تخسط تسهد افتح صورتي ياسين ياسين قلب القرآن لما قرعت له ربنا انا بذكر الله تسمعينه القلوب بطل القرآن ديوت كالنوب بي وفيت فيه يقولك آه هي حبس اجل فرانات فران ماء فران موتور فران بي فقد اليمان. والله وش نفع قلحد ضوات تانية تغرد شف عبد أبدا بيدين ربعنوش الإيمان إن شاء الله فلا تفقد ونجعل التعليم في بيوتنا حتى نجعل البديل ربدي السفقة اليهود ونصارى من بيوتنا آه. نكون ديرجازا رب أننا الرجال وقوامنا على النساء وفاقدوا الشيء الله يعطيه كل إناي بما فيه ينضح نجعل هذا المجال يزدكر نشتهد على هذا الإيمان رب إن شاء الله أغنيوش أنا أغنيوش أنا أغنيوش أقول الله أتناول تاروانا إن شاء الله وقت قليل لقاه ونحوذ النبي صلى الله عليه وسلم خيال الموت ملك الموت للمؤمن ليس كالمنافق يخرج بالبشاشة أليس أنتفحت ريح سنتفح يب يتمنى لقاء الله يوزن يوزن العمرس يوزن يتليز يوزن يوزن أن يقع التاسم تستل التاسم دي لا يسير السبتات يستيات التغوي يستسو الدات التاسم دي لغلان ابنائي يو اوجد اكتسلات يو اوجد مي سمس يقنو تقبع انت الدار سنسي وتقبع لها سنتم شوهر تسل تسوديم جنا السيليفون واتلم يقلع المخصد يطع الصفق دي أسئل المختل داني وطا نغلق ربنا نجل مخلنا الجنة شاء الله سبتا سوى الزن يا الخير أتوت الخير ثم الخير أرتكت العدوة معي قنحض روح صفات ظلت زارتنا باركة لحد زارتنا باركة التعدي واتشي مسلم تلت أيام ربي الحمده نسلان نسلانهم بعث يجعلون المهار تلت أيام السلام زر ما عليش يتزمعهم كما نزل سنفايزي سنفاي الثلاثة والقبرة روح تناديس انتا تسامح خاصة من أرحال تواضع يا حبيبي تواضع تواضع سرسيمان تروح سامح لوجه الله من تواضع لله رفعه الله تواضع يا ربي يضرم مني حقالي بس لي وصلت بغتاورتز حمالكي وسمح غاد سمح غاد سمح غاد ويتعطل معشا اخصم دابيا لاشالي ازداتون دا ادي تفيردوس يقول تسامح سود جملة سو سرج باش باينه هي باينه راح اكلم شلام مسالح حرام مكي تمنم يتوب وتبي للقح ما انا ناكل حشمه تصبي ربعني قولي ما انا يعني في هذا الزمان انرى المظالم وخاصه لوش شهر رمضان ربات الشهر الهدايه ان شاء الله شهر الرحمه هذه بدا رمضان تصفد الشياطين ومردت الجان وتفتح بواب الجنه وتغلق ابواب النار وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي وَلِلَّهِ عُتَقَ مِنْ كل كُلَّ لَيْلَهِ وفي عشر اواخر بالالاف ربعان السيسم يا اول شي انا نسامح بعض عنا باتقر حدق سكت المضلامة التير باتقر الشي ليت لنيتامة الريت لنيتامة غرش الفيلة زنزيت روح صدق القربية الجو عرقوب تعمر الديس جتس الميدن السطس والعمر جهنمه والله وينفع يقر حد السيسم دا قديمودان ايش ناج الكافة تدري و دور دام قدتني بورس تقسما ما شاء الله تربيت الدين تربيتني كما قدت ألا فعلهم ضايد لبعث يوى بدو لكن من أجل لعنت نيرك فكروا أن ينتشماروا نضفوني للصغور دامين ربعني هدى يعادل <تصفيق> <تصفيق> زم لا ريالتي أنسي والحق نتششع نودني تنتو ربي إن شاء الله ما بقي من عمرنا يجعله في مرضاتك على المنهاج يا حبيبك محمد رسل وانتها في الدنيا وانتها في الصحابة الفاسدة وانتها كل شخص يغزر أني لسه أشنال شبرا ما نغمه تمت تبع الصمت أدقاء 14 وشهر وشهر أدقاء سيجنب أتلعب الطيقة من جديد يوموت بالهم أعملها وهكذا يا عادسي ما أروف كردي ونيلت تغزر البطار بيت اللبسك تود نيتهم جديد رب أغل نهداء يبصران صلى عيوب النغ يوفقان الخير نع نجلل نصبع عينينا الله نصبع عينينا ان الله ربي نصوف صدنيتو سالمين غانمين والصفر الله العظيم وتبليك سبحانك الله بحمدك شد لا اله الا انت استغفرك وتبليك لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد والشكر يا على جميع نعمك الظاهرة والباطنه اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر دنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا واقنعنا بما رزقتنا ولا تهبقل بنا لمن صرفته عنا اللهم انزلك ايمانا دائما وانسلك قلبا خاشعا وانسلك علما نافعا وانسلك يقينا صادقا وانسلك دينا قيما وانسلك العافيه من كل بلية وانسلك تمام العافية ونسالك دوام العافية ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. ونسألك الغنع للناس اللهم أحبّي من الإيمان وزين في قلوبنا وكرّه لنا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم اخرج اليهودية ونصرانية من بيوتنا وبيوت المسلمين ومن قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا أي يوم لقائك اللهم ارحمنا فوق الأرض ورحمنا تحت الأرض ورحمنا يوم العرض ورحمنا أيها العرض اللهم رب الحمهما كما ربياني صغيرة ربنا أهبلنا من زواجنا وذريتنا قرة علم ويجعلنا المتقين أماما ربنا في الدنيا حسنة وفلاختي حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر ورحم وأنت خير رحمين اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وباركت على سيدنا محمد وعلى آله إنك حمد المجيد سبحان ربك رب العزة عما زفون وسلام العالمين وصالحين الحمد لله بالعالمين